لآل لا لا القرآن ل ل ا ه م لك الحمد أن ت و س و ا ع و النابلسي أ ر ض و م فيه ح م د أن ت م ا ل س م ا ا ا و و ت ل ر ل و م ن فيه الاسلاميه ونك تملك ل ن ف و ا ل س و ع ه ا حقا و ل ن ا و ا ل ن س ي للعلوم ا ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ا ل ل ه م ا ل د ن ا و ر م ن ه د ي ت و ع ا ب ل س ي You Thank e o u اللهم اغفر <فيه> يا لنا <بينا> و امهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا و <وصيرا> سيناء اللهم ارحمهم <برهن> ح ي ا <أحيان> ء وامواتهم اللهم من كان منهم ح ي ا <الحية> فمتعه ب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة على قدراتك <وطعتك> و <ومن> <منه ميت> <قبره> <اللهم> من كان منهم ميتا و هي قبرك اللهم فاثر على قبره من ش ا ه Thank you. و اللهم م م ا الأحيان ت اغفر ل أ م و ل م و ت ن ا و م و ت المسلمين م ن ا ل س ي ل ل و م جعل ا ل آ خ ر ك ل ا م ن ا من الاسلام د ن ي و ا ل م ا ل م ي ن اللهم اعز الاسلام والمسلمين الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واخذل يا إلهنا موسوعه ل ي ر م النابلسي للعلوم ا ا ن الاسلاميه اللهم ا يا رب ا ل ل م يا ربنا اللهم كن معهم إخواننا المرابطين على حدود بلادنا ل حدود كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك اللهم احرصهم بعينك التي ل ا ء ت ن ا اللهم سدد رميهم م و س ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي Thank you.